مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالإعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوار المنشأت في البحر كالإعلام فبأي آلاء ربك تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن, استطعتم أن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاْنفُذُوا لا تلفذون إلا بسلطان لا تلفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم آشواض من نار ونحاس فلا تنصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا شقت السماء، فإذا شقت السماء، فكانت وردة، فكانت وردة كذبان. فبأي آل ربكما تكذبان فيومئذ اللّا يسأل عذب فيه فيومئذ اللّا يسأل عذب فيه إِسْوَوَلَجَأَ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم يعرف المجرمون بسيمهم يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي فياخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَطُوفُونَ بَيْنَهَا يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ولمن خاف مقام ربه جنّتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا أفنان فبأي آلاء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 متكين على فروش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يقمثهن إلا سل قبلهم، لم يقمثهن إلا سل قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان.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 إحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان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 فيهما فاكهة ونخل ورمامان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبلهم، لم يطمسهن إنس قبلهم، ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخضر متكئين على رفرف الخضر وعبقر الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال